السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد هذه قرات في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ووفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين في الدرس الثامن والسبعين قال المصنف رحمه الله باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة قال أمدان الفريابي قال حدثنا رثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمال الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان هذا بحير ولا بحير معروف بحير نعم انظر حمزة بحير بن سعد وخالد بن معدان انظر ترجع حمزة نعم بحير بن سعد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معدي كرب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملائكة نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال شيخنا سلمه الله عن خالد بن معدان عن المقدام ابن معدي كرب خالد ابن معدان ثقة يرسل كثيرة وبينه وبين المقدام رضي الله عنه رجل انتهى كلامه نعم عن خه نعم ها ربيع كلمه تفضل طلع الشيخ ربيع في غير هذا يعني الذكر في جديد في زيادة بينه وبين المقدام جبير بن نوفير يعني في طريق أخرى؟ لا شخمت أن قلت بينه وبين بين المقدام رجل هو ذكره رجل ونجو غيره من نجوا من هو؟ أيوة قال في إسناده إسماعيل بن عياش صدوق فيه خالد بن معدان ثقة إمام لكنه يرسل عن المقدام قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب بينه وبين المقدام بني معدي يقرب جبير بن نفير فإن كان الواسطة في هذا الحديث بين خالد بن معدان والمقدام رضي الله عنه هو جبير بن نفير فالحديث حسن ويقويه الحديث الآتي التالي نعم نعم الحديث حسن نعم عن المقدام ابن معد كرب عن ابن كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله مصل وسلم عليه بن عياش أقواله عن أهل بلده مقبولة الشاميين وهو هنا رواه عن بحير بن سعد فرواه مقبولة هنا نعم انظر بحير بن سعد هل هو شامي نعم نعم قال بحير بكسر الملاس في المسعد السحولي لمملتين الضفار الحمصي ثقة ثلث من, من السادس الحمصي آه يعني شامي نعم نعم الرسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله عز وجل تسع خصال يوفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر يوفر له كل شيء في حقوق الله أما حقوق العباد فشيء آخر الشهيد لذلك الدين حتى الشهيد لا بد من المحاسب على الدين أما حقوق الله فإنه يغفر مع أول قطرة أو دفعة من دمه. نعم ويؤمل من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين نعم ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه قال شيخنا الله أكبر نعم إن تأكلوا هذا فضل عظيم للشهيد ولكن الشهيد في سبيل الله لابد في الشهادة أن تكون تحت راية إسلامية وأن يكون القتال من أجل إعلاء كلمة الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل الحمية أي ذلك في سبيل الله فقال عليه السلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الذي يقاتل من أجل نصة الدين لتكون كلمة الله هي العليا فهذا الذي هو في أما إذا قاتل حمية من أجل القبيلة أو عصبية أو من أجل المال فهذا شيء آخر نعم نعم هكذا الكلاعي بفتح الكاف وعبد الله ثقة عابد يرسل كثيرا من الثالثة مات سنة ثلاث ومئة وخل بعد ذلك انظر الشيخ عبد العزيز تعلق على هذا بكالاعي وذلكالاعي نعم قال وانبان الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله عز وجل تسع, تسع خصال فذكر الحديث مثله إلى قوله ويشفع في سبعين من أقاربه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري وجعفر بن محمد بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح الذماري قال حدثني عمي نمران بن ابن عتبة الزماري عن أمي الدرداء في نسخة عمران وهو خطأ نسخة الشيخ ربيع نمران ابن عتبة لا عمران عندكم جميعا يا هذا عنده عمران نعم في نسخة عمران والصواب نمران نعم نعم واحد عند عند الأجداد واحد بعض ما يفلق بين أخبرنا وحدثنا نعم. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في سبعين من أقاربه قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا يحيى بن حسان التننيسي قال حدثنا الوليد بن رباح الزماري قال حدثني نمران الزماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام صغار فمسحت رؤوسنا وقالت أبشر يا بني فإني أرجو أن تكونوا من شفاعة أبيكم فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا هنيئا لأهل الشهيد إذا مات الإنسان في سبيل الله أو قتله الخوارج مثلا نرجو, نرجو الله له الشهادة أهله لا يحزنون وإنما يسعدون أنه يشفع في سبعين منهم وهذا فضل عظيم فهريئا لمن مات في سبيل الله صلى الله نرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين <تصفيق> قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عن بسة ابن عبد, عبد الرحمن عن علاقة ابن أبي مسلم عن أبان ابن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان هذا علاقة ولا علاقة؟ ها؟ علاق علاقة في نص علاق المسلم هو مجهول وعم بس بن عبد الرحمن متروك انظر عن بس هذا ايضا نعم قال لح... نعم متروف. عن بس ان انظر ايضا للاصل نعم عن ابان ابن عثمان عن ابيه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء قال وحدثنا أبو العباس حامل بن شعيب بن البلخي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا حفص بن سليمان المقري قال حدثنا كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه واستظهره واستظهره أدخله الله, أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد واجبت لهم النار هذا فيه علتان كثير من زاذان مجهول وحفص ابن سليمان لعله قريم شعبة في عاصم ضعيف أيضا تكلم عليه الشيخ خربي عندك قال واهي الحديث سبحان الله الانظر التخريب حفص بن سليمان نعم نعم التخريب نعم, نعم. هذا حديث لا حديث. نعم. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو خيسمة الزهير بن حرب قال حدثنا شبابه بن سوار قال حدثنا حريج بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين ربيعة ومضر قال وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال, وحد قال وحدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا جسر أبو جعفر عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان رضي الله عنه يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر عن الحسن, يشفع الحسن عن الرسول عليه السلام هكذا عندك الحسن البصري هذا مرسلا نعم نعم قال محمد ابن الحسين رحمه الله وقد روي أن ما من أهل بيت نبي إلا وله شفاعة قال وأنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجي قال حدثنا عبد الله بن ابن عمر بن أبان الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن عطية العوفي أن كعبا أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال إني أدخر هذا للشفاعة فقال وهل شفاعة إلا للأنبياء أو قال هل, شف هل لي شفاعة قال نعم ليس من أهل بيت نبي إلا وكانت له شفاعة مم. تكلم عليه تشغرب هذا قال نعم، أعطيه بن سعد العوفي نعم هذا ضعيف، نعم، ماذا تكلم عليه الشيخ ربيع؟ طيب نعم، اللهم الله، قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي. قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية بن سعد قال أخذ كعب الأحبار بيد العباس رضي الله عنه فقال إني أختبئها لشفاعة عندك فقال العباس وهل لي شفاعة قال نعم ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة إلا كانت له شفاعة يوم القيامة وهذا عطية العوفي <تصفيق> هذا مرميهم بالتشيع أو فيه تشيع ولعل هذا من من أخباره هو هذا أمر مغيبي هل كل أهل البيت لهم شفاعة الله أمر هذا يحتاج إلى دليل صحيح كل هذه الأسناني المدارة على عطية بن سعد العوفي انظر عطية بن سعد العوفي ها وقال الحفظ المحجر صدوق يخطئ كثيرا فالحاديث الضعيف صدوق يخطئ كثيرا فقط فالحاديث الضعيف نعم خذ الكلام الشيخ عبد العزيز من التقريب لو يجد هذا أعطيه ابن سعاد العوفي نعم قال ابن حجر رحمه الله تعالى حفص ابن سليمان الأسدي أبو عمر البزار الكوفي الغاضري بمعجمتين وهو حفص ابن أبي داود القارئ صاحب عاصم ويقال له حفيص متروك, متروك الحديث مع إمامته في القراءة من الثامنة مات سنة ثمانين وله تسعون نعم نعم طيب عاطي ابن سعد أيضاً. ما ذكر الشيخ ربيعان فيه تشيع ضعيف فقط ولا مجمع على ضعفه ماذا؟ ينظر نعم نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثياب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية قال أخذ كعب بيد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال احفظها لي عندك تشفع لي بها يوم القيامة فقال العباس وهل لي من شفاعة قال نعم إنه ليس أحد من أهل بيت نبي يسلم إلا كانت له شفاعة الله أعلم هذا في عطية بن سادة مجمع على ضعفه نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عطية ابن سعد ابن جنادة بضم الجيم بعد هانون خفيفة العوفي الجدلي بفتح الجيم والمهمل الكوفي أبو الحسن صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا من الثالثة مات سات 11 هذا مهم في هذا الإسناد مهم كلمة وكان شيعيا نعم نعم هذه الأحاديث ثلاثة مدار على عطيب بن سعد هذا الشيعي نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله بل الله من أن ينصروا إلى البيت ظلموا إلى البيت فيرون مثل هذه الأحاديث ويرون ما هو أشنع من هذا خصوصا عن جعفر الباقر ينقلون كلاما هو كفر والعياذ بالله وجعفر الباقر و. يرون عن الصادق أيضا من أهل البيت ويكذبون عليه كلاما كفرية والعياذ بالله في تأذيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم لذلك صدق أبو العباس الدين بن تيمي رحمه الله حينما قال عن الرافضة أكذب الناس السنن أجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات الرافضة ومنهم هؤلاء الحوثة المجرمون الذين يقاتلهم أبناء المسلمين اليوم المجاهدون في سبيل الله في بلاد اليمن يقاتلونهم الحمد لله نسأل الله أن ينصر أولياءه وأن يخذل أعداءه الرافضة وأعداء رسوله وأعداء الصحابة وأعداء زوجات الرسول عائشة وحفصة نسأل الله أن يخذل الحوثيين وأن يتقبل من مات في هذه المعركة في الشهداء أن هذه حرب متميزة بين المسلمين والكفار الرافض كفار قال محمد بن الحسين رحمه الله فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة وبقوم يخرجون من النار من الموحدين وبجميع ما تقدم ذكرنا له وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وذريته وصحابته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين أن يرحمنا مولانا الكريم ولا يحرمنا وإياكم من فضله ورحمته في أن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه نعم قال شيخنا حفظه الله أحاديث الشفاعة المتواترة وأنكرها الخوارج والمعتزلة وقالوا بخلود أهل الكبائر في الناس وقالوا بخلود أهل الكبائر في الناس. أسامة شوف أحد يحبس الأطفال ده في هذا الوقت هذا الوقت مطلوب من الأب أن يمنع ولده من الخروج من البيت لأن هذا وقت انتشار الشياطين كما أخبر الرسول عليه السلام إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإنه وقت انتشار الشياطين حتى تذهب ساعة من الليل قد يضر الصبي الصغير في إذا لعب لا سيم في مثل هذا الوقت إنسان في هذا الوقت لا يترك ولده يلعب في الشارع ربما يضر ويؤذى ويؤذى وتلاحظ الآن الشيطان في أزعجون لأن لا. الشياطين تسوقهم سوقا في هذا الوقت يحبس الإنسان ولا لا يخرجه البيت بعد المغرب إلى أن يأتي الشفق وتذهب ساعة ابن الليل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقت انتشار الشياطين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه <تصفيق> الله نعم. نعم. لو ثبت لو لو صح الاسناد خلاص إذا صح الاسناد بلهم لهم لهم شفاع لكن لم يصح لم يصح الاسناد نعم ولكن المؤمنون يشفعون غير الأنبياء جاءت الحديث أنهم يشفعون نعم والخوارج ينكرون هذه الشفاعة لما خالفت مذهبهم الباطل والمعتزلة كذلك أن عندهم من دخل النار الخوارج المعتزلة وفقم على ذلك الرافضة أنه من دخل النار لا يخرج منها أبدا لا يخرج منها أبدا والرافضة عندهم خوصة ازيدية منهم عندهم يقولون أن من دخل النار خاصة من الصحابة لا يخرج منها أبدا لا تقبل فيهم الشفاعة أما غيرهم فتقبل فيهم الشفاعة انظر إلى هذا الضلال والعياذ بالله عداء للصحابة رضي الله عنه ومع ذلك حاول الجماعة الإخوة المسلمين لما قبض بزرون أمور أن يقرروا بين السنة وبين الرافضة ولا ياذب الله نعم قال رحمه الله كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ولا كتاب عندكم باب قال عن له باب أفضل نعم باب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنبانا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند حوض يوم القيامة قال فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ساعة الحوض فقال مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان عمان, عمان. مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان قال سعيد ما بينهما شهر أو نحوه قال شيخنا أي على الإبل بينهما شهر يعني على الإبل نعم وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال الحمد لله يعني أبشركم الشيخ عبد العزيز أرش وفقه الله سيرسلنا إن شاء الله نسخة من كتبه لخدمتها فإن شاء الله يريدنا يريد من الإخوة أن يتعاون في هذا العمل الطيب لأن الكتب فيها أخطاء كثيرة لطبعت بتأليف الشيخ عبد العزيز في زي حد العقدة وشرح أيضا الطحوية وغيره من مؤلفات الشيخ فآثنا لنا جزا الله خيرا أن ننقح هذه الكتب سواء في التخريج مراجعة التخريج أو في الأخطاء الإملائية والكتابية فاللي عنده ان إن شاء الله أنه يعني يعمل معنا في هذا العمل ابتغاء وجه الله لا يوجد راتب لا يوجد أموال لا يوجد دراهب يوجد حسنات <تصفيق> اللي يريد يعمل في هذا العمل إن شاء الله يبلغنا اسمه ويكون فيه وقت معين لن نشق عليك وقت معين يعني يأتي لأخوة مجموعات يعني مثلا لو أربع ساعات في اليوم كل مجموعة تأتي ساعة معي ونقرأ إن شاء الله مؤلفاته ونخدمها إن شاء الله كشيخ من مشيخنا لهو حق علينا وفضل علينا إن شاء الله فاللي عنده السعداد يأتي مثلا ساعة في اليوم مثلا يأتي وإن شاء الله ويأتي الذي بعده وهكذا إن شاء الله نعم فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يصب فيه ميزابان من الجنة أو مداده من الجنة أحدهما من ورق والآخر من ذهب نعم من ورق يعني من فضل نعم فالحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة وقيل هو الكوثر وقيل غيره نعم وقيل أن لكل نبي حوض وقيل أنهما حوضان كمان أسيئة إن شاء الله نعم نعم يصب يصب لي يغب يعب هكذا عندكم جميعا وفي نسخة يصب لا إلا هذه ويات انظر انظر يا في ال... في كتب التخريج هنا يا أخر انظر يوجد يصب ولا لا نعم نعم <تصفيق> قال وحدثنا أبو بكر محمد بن اللئي الجوهري قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عمري بن مرّة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون علي الحوض وأنا أرد عنه الناس بعصاي قلنا يا رسول الله ما عرضه قال كما بين مقام هذا إلى عمان قلنا ما آنيته قال عدد النجوم فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق ومن شرب منه شربة لم يضمع بعدها عدد النجوم, عرض النجوم. عرض كم بين مقام هذا إلى عمان؟ قلنا ما آنيته قال عدد النجوم. لا قبلها. كم بين مقام هذا؟ كما بين مقام هذا إلى عمان؟ كما بين مقام هذا إلى عمان؟ قلنا ما آنيته قال عدد النجوم. مم. مم. فيه ميزابان من. من هذا فقط؟ مم. قال شيخنا يعب فيه يعب فيه ميزابان. سفيان موجود ولا أحد عنده القاموس المحيط انظر يعبدو يعني بمعنى يصبوا نعم <تصفيق> عبا نعم آه لا نرد الأصل نعم نرد الأصل الأصل نعم, نعم. في أحد عنده يعب فيه من الزبان نعم هذه رواية يعني يصبوا نعم نعم أحدهما من ذهب والآخر من ورق من شرب منه شربة لم يضم بعدها أبدا قال ثوبان فدعو الله عز وجل أن يجعلكم واردين آمين نسأل الله نسأل الله ذلك قال الشيخنا نسأل الله ذلك وقال وفقه الله الورود على الحوض قبل المرور على الصراط وقيل العكس وهو مرجوح، يعني القول بأن الصراط أولا قبل المرور هذا مرجوح، ويدل على أن الحوض قبل الوزن لأنهم لو خفت موازينهم لما وردوا على الحوض والترتيب يكون الوقوف بين يد الله عز وجل نشر الدواوين الورود على الحوض وزن الأعمال المرور على الصراط ثم الجنة أو النار نعم الترتيب الوقوف بين يلي الله عز وجل نشر الدواوين الورود على الحوض وزن الأعمال المرور على الصراط ثم الجنة أو النار نعم نعم ما طيب هذا في زيادة أخرى يعني. نعم نعم وقال أيضا الأحاديث في الحوض متواترة والمتواتر في السنة حوالي أربعة عشر حديثا ومن المتواتر الشفاعة كما سبق والمسح على الخفين من يذكر أيضا بعض الحديث المتواترة سبق معنا ها؟ من بني الله مسجدا الشفاعة الحوض النزول حسنت ها المسحة الخفين ومن كذب عليها كل هذه الحديث متوترة 14 حديثا تقريبا نعم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث الزماري وشيبة بن الأحنف الأوزاعي قال سمعنا أبا سلام أبا سلام الأسود يحدث عن ثوبان ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه فقالوا يا رسول الله من أول الناس ورودا له فقال فقراء المهاجرين الشعف الشعفة رؤوسهم الدنسة ثيابهم الذين لا تنفتح لهم السدود السدود قال الشيخ عبد العزيز وفقه الله يعني الأبواب نعم ولا ينكحون المتنعمات نعم تكلم عليه الشيخ ربيح انا من نعم يعني هو يتكلم الثلاث قال الشيخ ربيح حفظه الله تعالى اورد الاجر حديث ثوبان من ثلاث طرق الأولى منها صحيحه والاخريان فيهما انقطاع بين ثوبان وسالم ابن أبي الجعد وبين ثوبانا وأبي سلام الأسود والأولى أخرجها مسلم في صحيحه حديث 2301 والإمام أحمد في مسنده المجلد الخامس على صفحة 280 أيهم الأولى اللي هو أوه أوه طيب؟ نعم نعم 2301 نعم يعني ضعيف هذا وذرو الطرق امم نعم لكن علي الصحا والحاكم وفقوا الذهبي مع أن مع أن ابي سلام منتور عن ثوبان هذا منقطع. نعم. <تصفيق> قال وحدثنا أبو بكر بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال ذكر أن أبا سبرة بن سلمة سمع ابن زيد قال, قال في المحققة مجهول وضائع الحديث به. سبرة ابن سلمة انظره هل تكلم عن الأجالس الحافظ نعم سمع ابن زياد يسأل عند الحوض فقال ما أراه حقا بعدما سأل أبا برزة الأسلمية والبراء ابن عازب وعائذ بن عمرين المزني فقال ما أصدق هكذا المزني والمدني ها المزني نعم في مصر المدني ها صاحب المسلمين يا لا يوجد يعبد لا يوجد ولا يوجد يعبد يوجد لا في غير مصر مصر لازم مصر قد يكون في غير مصر يعبد نعم No. فقال ما أراه حقا بعدما سأل أبا برزة الإسلامية والبراء ابن عازب وعائذ بن عمرين المزني فقال ما أصدق فقال أبو سبرة ألا فقال أبو صبر ألا أحدثك في هذا الحديث شفاء هكذا في هذا الحديث ولا في هذا بحديث شفاء ها في هذا الحديث شفاء شفاء في نسخة في هذا بحديث شفاء أكد صح شيخنا ألا أحدثك في هذا بحديث شفاء بعثني أبوك إلى معاوية رضي الله عنه في مال فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني عبد الله بن عمرو بفيه وكتبته بيدي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل قال فيه موعدكم حوضي عرضه مثل طوله وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة أيلة بالشام نعم سبحان الله لأن طول الحوض وعرضه ما بين مكة إلى الشام كبير نعم وأين و... و... مكانه الحوض ها قيل في الأرض التي تبدل يوم القيامة يوم تبدل الأرض والأرض قيل فيها الحوض نعم لأنه يشخب فيه أو يعب فيه ويصب فيه من الجنة نعم وهو غير النهر صحيح أنه غير النهر غير نهر الكوثر ولذلك العلماء متلازعون هل الحوض أدري عليه من الكتاب والسنة والإجماع أم فقط من السنة والإجماع وهذا الأظهر والله أعلم أنه من السنة والإجماع وأما الكوثر فهو نهر ليس حوضا إن أعطيناك الكوثر هو نهر نهر في الجنة وأما الحوض فهو حوض آخر عرضه شهر وطوله شهر وهو قائم يعني طوله وعرضه قائمان يعني على هيئة مربع زواياه قائمة هذا شكل المربع وذلك من قال أنه دائري أو شكله بيضاوي ليس الصحيح. الصواب أنه مربع لأن طوله شهر وعرضه شهر وزواياه قائمة وهذا شكل المربع نعم. وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة وذلك مسيرة شهر فيه أباريق أمثال الكواكب ماؤه أشد بياضا من الفضة من ورد فشرب منه لم يضم بعدها أبدا فقال ابن زياد ما حدثت عن الحوض حديثا ما حدثت عن الحوض حديثا هو أثبت من هذا أشهد أن الحوض حق وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو سبرة المعتزلة والخوارج والرافضة ينكرون الحوض ينكرون الحوض الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الأحاديث فيه متواتر أن أنكروا الشفاعة وأنكروا الحوض وهذا من جهرهم وغبائهم الخوارج والمعتزلة مع أن الأحاديث متواترة يعني تحيل العادة دون تواطئ روايتها على الكذب ورواه الجمع يعني الجمع من الصحاب حاليث الحوض كان رواها ذكرنا أمس في الدرس نحو من ثمانين صحابية ومما روا حاليث الحوض أفاضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم رووا حديث الحوض ومع ذلك الرافضة لم يقبلوا هذا والخوارج والمحتسل ولعياذ بالله يعني رواه الخلفاء الراشدون وتواترت به السنة وهذا من شؤ بداية ولذلك لهم نصيب من قول النبي عليه الصلاة والسلام ليذودن أقوام دون الحوض فأقول أصحابي أو في دواية أصيحابي والتصغير للتقريب وليس للتحقير فقولوا صيحا بي وقيل لأنهم قلة الذين يذادون من هؤلاء فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقته لذلك بعض المؤكد قال الذي يذاد الكفار وبعضهم قال كل صاحب بدعة سواء كانت بدعة كفرية أو غير كفرية لكن أكثر العلماء يقول هذا في المرتدين لا يزالون مرتدين منذ أن فارقتهم. نعم. نعم. أبو سبر الموحد النخعي الكوفي مع عبد الله مع عبد الله معابس مقبول من الثالث. مقبول؟ من هو؟ عيد. يقال اسمه عبد الله بن عابس مقبول من الثالثة مقبول من الثالثه ابن سلمة ابو صبره عندك ابو صبره يقال عبد الله فيل عبد الله بن عابس لا هذا ابن سلمة أن أبا سبرة ابن سلمة يوجد يبدو أنه مجهول من هو سالم بن سليم أمور سالم بن سليم هذا قاتل لكنه مجهول يبدو أنه مجهول عين نعم <تصفيق> انتهى الوقت طبعا أكملت هذا الحديث طيب بعلنا نخلف إن شاء الله عند هذا الحد